ندما عليا وجايته قلي وحشتني حاش تاني دلوقتي قلبي شايفه اغلى حب ن د ا ك وفاكرني ا ك م ن قالك إ ن ي م ل ا ك مين ا ما تقول ما تقول ل اللي ي ب قالك ي جيد ف ك ر ن ي و ز ملاك ا ن ما ط ت ش ليه على طول قلبي شايفه حبنا داك وفكرني ه ك و ل وياك مين قالك اني ملاك ما ا و ل قولي اللي بينا قلبي يبقى عليك جاي تفكرني بيه وزمان م ا ب ل ت ش ليه على طول مبقاش 「な دمان عليا وجايته قولي وحشتيني」 ا س ت ن ي لما تبكي دمع اجري عليك أ ن ا مش وحشاني عينيك أ ن ا قلبي ارتاح ونسيك بيومين مش غ ل ط ة لما كل قلبي راح في طريق ا ومكانش ا فراقنا ه ي ك كان عشلة وحب ب ر ي لسنين ما بقى ま بلاش تاني تفكرني ملكش ا م ا に ما خلاص الحب ما, الح ما بيننا معادش ف ا ض ل